أَوَأَنْتَ الَّذِي كُنْتَ يَبُوحُ بِهِ وَذَاكَ الَّذِي يَتَوَّقُ إِلَيْهِ وَلَا يَحْمَدُ عَلَى اللَّهِ مِسْكِينٌ كَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ الَّذِينَ Yeah.